God. Yeah. على الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني هفت الموايا من ورائي يرف من ويرف من آل وجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم من قبل سهيا. قال رب لا يكون الغنى وكانت وكانت الراء عطرا وقد بلغت من الكبر عنيا قال كان هو على وقد, خلقتك وقد خلقتك ولم تك شيئا قال رب اجعل لي الآية قال آيتك ألا فخرج على قومه من المحراب فأوحى, فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآكلناه الحكم صفيا وحناها من لدن تَعُوْمُ وَكَانَتْ دُنْيَا وَالْبَرُّ بِوَالِكَنْ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاوًا عَصِيَّا وَسَلَامٌ عَلَى يَوْمِ يَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يموت وَيَوْمَ يبعث حَيًّا واذكر في الكتاب مريم ان انتفذت من اهلها مكانا شوقيا فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا, فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا قالت إني أعوذ بالوحنان منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك أهبنك زكيا قال ان ما يكون لي قلت ولم يمسسني بشعور ولم أك بنيا قال كذلك قال ربك هو أهل أفينه ولنجعله آية للناس من ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجرى أهلهاه إلى جبعي النظلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بذبع النظلة فكني واشربي وقري عنا فإنا ترى إن ابنى البشر أحدا فقولي, فقولي إني ندرت للرحمن صوما صوما فلن أكرما يوم إنسيا فاتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فليا يا ابت هاؤون ما كان ابوك امرا سوءه وما كان منك بغيا فأشاوت إلي قالوا كيف في المهد صبيا قال إني كنت أبادع للنبي وجعلني مباركا إنما كنت وأوصى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وَبَهُوَ بِوَالدَّةِ وَلَمْ يَجْعَلْنِ جَبَرُ شَقِيَّةً وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ مِتَ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبَعَثُ حَيًّا لَا قول الحفق الذي فيه ترون ما كان لله أن منه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن الله ربي وربكم وإن الله ربي وربكم وإن الله ربي وربكم هذا مستقيم الأحزاب من فَوَلُوا الْلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدْ يَوْمٍ عَزِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَقْتُمَنَا لَكِدُ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَاءٍ مُّبِينٍ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَأَنْذِرْهُمْ ملهم يوم الحسرة إن تبي الأم وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن رحم نزل الأرض وتنعى بها وإلينا, وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا من نبيا إذ قال لأبي يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا, يبصر ولا عنك شيئا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 يا أبدي أتعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عسيا يا أبدي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراضيهم أنت عن لم من قال سلام عليك أغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذلكم وما تدعين من دون الله وأدعو ربي, وأدعو ربي عسى ربي فلما احتز لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا ووهبنا لهم إسحاق ويحفوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم, وجعلنا لهم نساء صدق عليا واذكر في الكتاب مرساة كان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الألمان وطربناه نكيا وغمبنا له من واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقاً وعد وكان رسولاً نبياً وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في كتاب الدهيس إنه كان صديقا من نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من, النبيين من آدم ومن من حملنا تُبَيِّنُ لَكَ إِبْرَاهِيمَ نَوَاصِيْهُ إِنَّا رَزَقْنَاهُ مِنْ فَضْلِنَا وَمِنَ هَدَيْنَا فَقَدْ اهْتَدَى وَإِنْ فخلقا من بعد خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهاد واتبعوا الشهاد فسوف ألقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولادك, فأولادك يدخلون الجن ولا يظلمون شيئا جنات عدن الوتي وعبر الرحمن عباده إنه كان لا يظلمون فيها لغوة إلا سلاما لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادها من كان تقيا. وما وَمَا نَتَهَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وما كَانَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا قَبْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدَهُ وَاسْطَبِرْ لِعْبَادَتِهِ هل تَعْلَمُ له رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادك هل تعلم له سهيا ويقول الإنسان أإذا خلا قد امنن ولم وكشفا فربك لما خلقني ثم دنن ثم ما لعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لم أعلم للذين هم أولى الناس إلا والدها كان على عَلَى رَبِّكَ حَفْنًا هم من ننتي الذين اتقوا ونذروا وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا نُؤْمِنُ وَقَدْ آمَنُوا بِهِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكْفِ بِكَ آيَةٌ قَالُوا بَلَى وَقَدْ قل منهم أحسن أثاثا وليا قل من كان في الضلاءة فيمددنه الرحمن مدى حتى إذا وأمامهم أدعو من العذاب وإن الساعة فساعمون فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَنْ كَانَ وَرَمُهُ أَبْعَدُ جُنْدًا وَيَسِيرُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أغتن مالا له أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن Yeah. Uh -huh. رَنُودَا سَنَذُبُ مَا يَقُولُونَ الْعَذَابِ الْمَتَّى وَأَرْسِلُهُمْ ألم جداً ألم تؤمن الشياطين على الكافرين تأذون أذن فلا تعذل عليهم إنما هم لهم عدا يوم نحشور تقي ناله الرحمن وفد يوم نحشر المتقين ناله رحمة وفد ونسوق الجر نالا جهنم لا يملك الشفاعة إلا، لا الشفاعة إلا من تقبل رحمة عدا، وقال تقبل رحمة لقد توشن ان البد كان السماوات وتفطرن من هو يا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْىِ أَن وكلهم آتِيهِ لوم الْقِيَامَةِ فردا إِنَّ الذين أعلموا وعلموا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مهدا فإنما يسرناه برسالك لتبشر به لتبشر به المتقين وتنذر به قوما ردى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحسوا من أحدهم أو تسمع لهم ركزا